وزث والاملس في محكمة التاريخ حينكم انا كيف الحجاره تدور في يدي اطفل ما سمينا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو بدلت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي قَدْ لَامَنِي فِيهِ الْكَفُورُ وَلَوْ دَرَى نِعَمَ الْإِيمَانِ لَكَانَ خَيْرَ مُسَاعِدِي فَيَا رَبِّ صَلِّي عَلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدِي وَاجْعَلْهُ شَافِعَنَا فِي غَدِي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام وزة والأنبلس في محكمة التاريخ هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المضاركة وحتى لا أشتت أزهان إخواني وأخواتي فتعالوا بنا لنجمع شمل الموضوع في ثلاثة محاور أولا وقفة مع الأحداث ثانيا التاريخ يتحدث بأمجاد أمة عظيمة ثالثا سبيل النصر الموعود على شرزمة اليهود أيها الأحبة الكرام والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لما يجري الآن لإخواننا المسلمين على أرض غزة لمحزونون نعم العالم يتفرج وأمة تباد شعب يباد وأمة ترقص وتغني شعب يباد بالأسلحة المحرمة دوليا شعب يباد والعالم الغربي الذي يدعي الحريات وحقوق الإنسان والذي يدعي الدفاع عن حقوق الحيوان يتفرج شعب يباد وأمة مسلمة أمرها الله عز وجل أن تكون إخوة وأمرها الله عز وجل أن تدافع عن شبر واحد احتل من أرضها ومع ذلك فالأمة تتفرج وإنا لله وإنا إليها راجعون دانني اي رجا واكيل الاسا حدت عصولي مع الاحداث إن هذه الاحداث التي تجري وما يجري للمسلمين اليوم ليس في غزة فقط بل في غزه والعراق والصومال وأفغانستان والشيشان وفي كل بلد يحارب فيه الإسلام بل إنك حيث ما أممت وجهك اليوم ونظرت إلى كل دم يراق على وجه الأرض وجدته دما مسلما ولا حول ولا قوة إلا بالله لماذا يحدث ما يحدث؟ ونحن اليوم نسمع إرجافا في وسائل الإعلام فنرى أناسا يخطئون المظلوم أناس يقتلون وتحتل أرضهم ومع ذلك نرى كثيرا من الزعماء يخطئونهم ويقولونهم السبب فيما يحدث لهم والله لا يقول بذلك إلا منافق خبيث موال لأعداء الله من اليهود والنصارى إن الله عز وجل بيّن لنا سبب هذه الأحداث فقال الله عز وجل في كتابه ستجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا فاليهود هم أشد الناس عداوة لهذه الأمة بل لقد صرح الله عز وجل بقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه على طريق التوحيد فقال الله جل وعلا ولن لن تنفي المستقبل ولن ترضى كاليهود ولن نفرح حتى تتبع ملتهم قل انهد الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم بعد من الله من ولي ولا نصير هذه عقيدة وهذا قرآن حتى لا يتكلم منافق خبيث مجرم مؤال لأعداء الله من اليهود والنصارى ليقول بأن نستطيع أن نصنع السلام مع أعداء الله من اليهود كيف ذلك؟ إن الله عز وجل هو الذي فضح هؤلاء إن الله عز وجل هو الذي بيّن لنا عقيدة هؤلاء في هذه العمة فقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن يرضى القوم عنا إلا بشرط واحد وهو أن نكفر بالله الواحد هذا هو الشرط وهذا كلام الله جل وعلا أنتم ترون الآن اليهود على أرض غزة يقتلون الأطفال لا أقول يقتلون الأطفال بالقدس فقط لا بل إن الجندية اليهودية إذا رأى أمامه ولو طفلا رضيعة أطلق عليها الرصاص قال الله عز وجل بيّن الله لنا ذلك في القرآن وليسمع المغفلون من هذه الأمة ممن زبحوا عقيدة الولاء والبراء بسكين بارد قال الله عز وجل وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْقَارٍ يُؤَذِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدْنِ نَارٍ لَا يُؤَذِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُلْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا لماذا؟ ذلك بيانهم قالوا اليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الاميين نحن نحن الامه الاميه اتباع النبي الامي صلى الله عليه وسلم اليهود يقولون ليس علينا في الأميين سبيل عارف يعنيه لو أن يهوديا قتل يهوديا كان حراما عنده ولو أن يهوديا قتل ألف مسلم كان ذلك قربة منه إلى الله عز وجل هذه عقيدته ومن راجع التوراة المحرفة التي توجد بين يدي القوم الآن ومن راجع كتابهم الخبيث التلمود يعرف ذلك يقينا فسبب هذه الحرب وكل حرب سبقتها وكل حرب ستليها إنما هو العداء لله ولرسوله وللمؤمنين لأن الله عز وجل هو الذي بيّن ذلك في القرآنه لأن الله عز وجل هو الذي أكد على ذلك في القرآنه من أجل ذلك أمرنا الله عز وجل ألا نتخذ هؤلاء أولياء من دون المؤمنين نهان الله عن أنوال اليهود والنصارى من دون المؤمنين أتعجب حينما أرى البلاد الإسلامية تغلق المعابر على هؤلاء لكي يموتون موتا بطيعا من الجوع وهم تحت هذه المار المحرقة حتى الطعام والشراب يمنع عنهم موالاة لأعداء الله من اليهود لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا هذا قرآن الله وما أحواجنا أن نسمع إلى القرآن من جديد في عصر نحي فيه القرآن والسنة وأصبحنا لا نسمع إلا كلاما منافقا خبيسا قال الله عز وجل يا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 لا تتخذوا اليهود ولا النصارى أولياء من دون الله لا تؤلوهم من دون المؤمنين ولا تناصروا أعداء الله على إخوانكم المسلمين أمر عظيم ثم هدد الله عز وجل في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من يتولى اليهود والنصارى فهو منهم قال حزيفة بن اليمن رضي الله عنه الصحابي الجليل قال ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري وذلك لقول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا قرآن الله عز وجل لا أتكلم من عند نفس حتى لا نتهم بالإرهاب والتطرف هذا قرآن كلام الله الذي خلق هؤلاء اليهود المجرمين ويعلم طبائع هؤلاء المجرمين فهذه الأحداث التي تدمي قلب كل مسلم فهذه الأمة تتفرج اللهم إلا من هذه الشعوب المستضعفة المسكينة التي لا تملك شيئا على الإطلاق فنحن نعرف بفضل الله عز وجل أن من فوائد هذه المحنة أنها أظهرت هذا الخير الكامل في نفوس هذه الأمة العظيمة نعم مع أننا أيها الإخوة أعظم أمة وفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس وأنا أود أن أقول لشبابنا لا تنظروا إلى الأمة من خلال واقعها المعاصر فإن هذه الأجيال التي طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وابتعذوا عن كتاب الله تبارك وتعالى هذه أجيال مخزولة لكن تعالوا بنا لننظر إلى أجيال الأمة السابقين وإلى أجدادنا أجدادنا أقصد الصحابة ولست أقصد أمة الفراعنة التي لعنها الله عز وجل في كتابه فنحن نبرع إلى الله من الفراعنة ونتقرب إلى الله بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجدادنا من الصحابة خير أمة انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ومحورنا الثاني الذي أود والله من خلاله أن أرفع الهمم وأن أطمئن هذه الأمة أن هذه الأمة أمة عظيمة ولن تموت مهما تكالب عليها أعداؤها من اليهود والأمريكان وغيرهم ومهما تحالف معهم أعداء الله ورسوله من أطحاب الطابور الخامس في هذه الأمة من المنافقين المجرمين من أعداء الله ورسله هذه الأمة العظيمة تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك السحابة وبعد موته ارتدت كل قبائل العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن الجمعة لم تكن تقام إلا في مكة والمدينة ومع ذلك انظروا إلى أصحاب نبيكم وماذا صنعوا فنحن أمة العظماء الصحابة لم يكونوا مثلنا الأمة الإسلامية الآن مليار ونصف المليار اليهود في العالم كله شوية الجرزان اللي احتلوا فلسطين دون 2 مليون ولا 4 مليون لكن اليهود في العالم كله 20 مليون 20 مليون فقط والأمة مليار ونصف المليار ومع ذلك يضربون بالنعال من أقزر أمم الأرض من اليهود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النبي وتركهم وارتدت كل قبائل العرب وقام أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الأول وأسر على قتال المرتدين ووقف موقفا عظيما لا يتسع الوقت لتفصيله لم تنظ إلا سنوات قلائل وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب بعد ذلك جزيرة العرب كان أهلها يشبعون يوما ويجوعون أياما ومع ذلك انظر انظر يا أخي مع ذلك قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتجريد جيش جرار إلى أين إلى أين أبا بكر سترسل بهذا الجيش يرسل جيشا جرارا إلى بلاد الفرس لحرب الامبراطورية الساسانية الفارسية أعظم دولة على ظهر الأرض أرسل إليهم جيشا بقيادة خالد بن الوليد وغيره ثم أرسل جيشاً آخر في الوقت ذاته إلى أين يطرأ؟ أرسل جيشاً آخر بقيادة يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وغيرهم إلى بلاد الشام حيث حرب الدولة الرومنية أقوى دولتين على ظهر الأرض تحاربهم الدولة الإسلامية الناشئة الدولة الإسلامية الجائعة الدولة الإسلامية قليلة الإمكانيات تحارب أقوى دولتين على ظهر الأرض في آن آل واحد نعم ولم تنضي إلا سنتين ونص حتى توغل المسلمون في هذه البلاد وفتحوها بالإسلام ثم يموت أبو بكر ويجيء عمر وما أدراكم ما عمر أسد الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب تصور انظر لتعرف أنك تابع لأمة عظيمة حتى وإن حصل لها ما حصل إن مقومات الحياة كامنة في نفوس هذه الأمة إن عناصر الحياه. إن عناصر البطولة والرجولة والشهامة كامنة في نفوس هذه العمة وما يحدث الآن على أرض غزة من المجاهدين الأبطال ممن يلقنون اليهود الآن دروسا عظيمة لهو أكبر دليل على ما أقول نعم يموت أبو بكر ويجئ عمر تمضي سنوات قلائل سييترا المسلمون على بلاد العراق وبلاد ايران وصلوا إلى بلاد مورأ ثم؟ فتح المسلمون بلاد الشام ونزل الفتح الإسلامي إلى مصر ومن مصر إلى طرابلس الغرب إلى ليبيا. ثم يموت عمر ويجيع عثمان فيمتد الفتح الإسلامي امتدادا عظيما كل هذا في سنوات قليلة أمام هؤلاء العظماء الذين رباهم الإسلام فيدخل الإسلام في عهد عثمان بن عفان إلى قلب بلاد الهند تعرفون الهند؟ الهند التي قام فيها البوزيون بحرق المسلمين بالنار وهدم مساجدهم التي يوجد فيها أكثر من مئة مليون مسلم الآن هذه الدولة هذه الشبه جزيرة الهندية الهند حكمها المسلمون ألف عام فتحت في عهد عثمان بن عفان ثم فتحت بلاد السودان وبلاد الحبشة وتوغل المسلمون إلى بلاد تونس في بداية المغرب العربي ثم يموت عثمان ثم يجيء بعد ذلك بعد توقف الفتح في عصر الفتنة وتجيء دولة بني أمية الراشدة لتواصل الفتح الإسلامي ليكون أمرا والله وكأنه ضربا من الخيال وصل الفتح الإسلامي في عهد بني أمية في السنة الثانية والتسعين من الهجرة اسمع إلى حدود الصين وصل قتيبة بن مسلم الفاتح العملاق بالجيش الإسلامي على حدود الصين وقال والله لا أغادر هذا الأرض يقصد بلاد الصين والصين تل عمرها زي ما انت شايفها كده مليارات تل عمرهم كده ومع ذلك قال والله لا أغادر هذا البلد حتى أطأ طرابهم وأختم ملوكهم وأجتبي منهم الجزية فلما سمع به ملك الصين أرسل إليه ببعض أولاده وحفنة من تراب أرضه وأرسل إليه بالجزية عن يد وهو صاغر وقال له أيها الأمير هذا تراب أرضنا فطأه بقدمك وهؤلاء هم أبناؤنا فاختم عليهم وهذه هي الجزية فالتبر بقسمك والترجع عن بلادنا هكذا كان الصحابة هكذا كانت الأمة هذا على حدود السن في الجبهة الشرقية سنة 92 من الهجرة طيب في الجبهة الغربية برضو سنة 92 من الهجرة ماذا فعل المسلمون يا عباد الله امتد الفتح الإسلامي حتى شمل بلاد المغرب بلاد المغرب العربي كله إلى المحيط فتح عقب بن نافع ثم جاء من بعده موسى بن نصير وأتم الفتح وشيده تشييدا عظيما ودخل الناس من هذه البلاد في دين الله أفواجا ثم يجيء أمر عظيم كبير إنه عبور أول قائد مسلم إلى قلب بلاد أوروبا عبور طارق بن زياد من مضيق جبل طارق إلى أسبانيا والبرتغال كانت تعرف إبان هذا الزمان بدولة الأندلس عبر إليها طارق بن زياد في السنة الثانية والتسعين من الهجرة واجهوه بجيش قوام مئتي ألف مقاتل كان مع سبعة آلاف رجل فتحوا هذه البلاد بعدما جاء إليه مدد فصاروا إثنى عشر الفا. فتحوا هذه البلاد بالإسلام ويجير إليه موسى بن نصير في السنة الرابعة والتسعين من الهجرة سنة 94 من الهجرة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باربع وتمانيين سنة كان المسلمون على حدود الصين وكان المسلمون يقفون في قلب أوروبا الدولة الإسلامية كانت أعظم دولة على ظهر الأرض لكن لماذا انهارت سوبين لك الآن يجيء موسى بن مصير وطارق بن زياد وتلتقي الجيوس الإسلامية ليدخل سويا إلى قلب برشلونة لفتحها طبعا شبابنا بيسمع عن برشلونة الآن إذا كان فيها مباراة كرة القدم في عصر أصبحت فيه بطولات الأمة في ملاعب الكرة فبالأمس كانت بطولاتنا في بدر والقادسية واليوم بطولاتنا في ملاعب الكرة هذا هو الفرق ثم انطلق بعد ذلك هؤلاء المسلمون يموت موسى بن نصير ويموت طرق بن زيادة هل توقف الفتح؟ لا جاء السمح بن مالك ودخل إلى فرنسا يموت السمح ابن مالك ويأتي من بعده عبد الرحمن الغافقي فيمتد الفتح الإسلامي إلى جنوب فرنسا كله حكم المسلمون جنوب فرنسا سبعين سنة وحكم المسلمون أسبانيا والبرتغال ثمانمائة عام ثمانمائة سنة هذا تاريخ فاحفظوه لتعرف أنك تنتمي إلى أمة عظيمة يا اخوة في عهد الدولة العثمانية كان شرق اوروبا كله يحتم بالاسلام لمدة خمس قرون خمسمائة سنة وبلاد شرق اوروبا الى قلب المدر وكانت عاصمة العاصمة بالجراد عاصمة الصرب التي زبح فيها المسلمون كانت مسلمة يرفع فيها الازان خمسة قرون لقد كانت سفن الدولة العثمانية تعبر في البحر الأبيض المتوسط فكانت أوروبا تنكس أجراس كنائسها وتخشى أن تدق الأجراس حتى لا تستفز مشاعر الأسطول الإسلامي البحري لقد كان موفد الباب العالي الدولة العثمانية إذا ذهب إلى أوروبا في سفارة هناك أو لأمر ما كانت الكنائس تكف عن ضرب أجراتها حتى لا تستفز مشاعرهم انظر إلى هذه العزة يا أخي انظر إلى هذه العزة التي كانت فيها الأمة إذن ما الذي حدث هذه الأمة العظيمة التي ملكت سلسة العالم في حوالي خمسين سنة ملكت سلسة الأرض أو ملكت نصف الأرض لقد هدمت حضارة الرومان حضارة الرومان هذه حكمت نصف الأرض ألف سنة ألف سنة هدموا حضارة الفرس التي كانت تحكم العالم بالحديد والنار نعم إذن ما الذي حدث لماذا انهارت الأمة إلى هذا الحد وإلى هذا الحال المزري السبب أن الناس ركنوا إلى الدنيا فلما ركن الناس إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل بعدما انفتحت عليهم الدنيا تركوا الجهاد ومصدر العذن مصدر الشرف فضاعت ديارهم وانظر معي نظرة سريعة الى سقوط الاندلس انها محنة عظيمة محنة كبيرة الاندلس نعم الاندلس التي عاش فيها الاسلام 800 عام تسقط نعم لماذا سقطت الأندلس تعرف لماذا أولا لأن الناس فيها بتعذوا عن شرع الله تبارك وتعالى بل تفرقت الأندلس فصارت 22 دولة بعدما كانت تابعة للخلافة الراشدة تقسمت الأندلس في عهد ضعف الدولة العباسية انقسمت الأندلس إلى ما يقرب من 22 دولة لما تقسمت الأندلس تطاحنوا فيما بينهم وهم مسلمون دارت بينهم الحرب لم يتوقف الأمر عند ذلك يا إخوة بل استعانوا باليهود والنصارى على حرب بعضهم البعض ألم أقول لكم إن التاريخ متكرر التاريخ متكرر ولن يرحم التاريخ يوما من يفرط أو يقول بل وقاموا بجلب الراقصات من بلاد أوروبا وفش فيهم الزنا وفش فيهم الفواحش وكان حالهم حالا مزريا يشبه حالنا في هذه الأيام يشبه حال هذه الأمة المستضعفة هذه الأمة التي ضحك عليهم اليهود بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي استوردت إسرائيل علماء الزرة وعلماء الجولوجيا وعلماء الفلك من الاتحاد السوفيتي و قام العرب باستوراد الراقصات الروس هذا الفرق يا إخوة هذا هو الفرق يا إخوة تعرفون لماذا انهارت الأمة؟ هذه هي الأسباب الحقيقية لأن الأمة الآن للأسف الشديد كثير من أبنائها لا يعرف أسباب المحنة الأمة بعيدة كل البعد عن مصر الله عز وجل هذه أمة لا تنصر من قبل الله نعم أمة تشفيهم الحرام أمة يعكف شبابها أمام الأفلام وأمام المسلسلات أمة يعكف الملايين من شبابها أمام مباراية كرة القدم ويتركون قضيتهم ويتركون دينهم بل ربما يضيعون الصلاة ثم بعد ذلك تريد من الله عز وجل أن ينصر أمة كهذا لا والله إن الله عز وجل له سنن سابتة في هذا الكون ولكن اسمع أكلت بلاد الأندلس بلدا بلدا حتى كان آخر مملكة للمسلمين في الأندلس وهي مملكة غرناطة مملكة غرناطة يا إخوة آخر معاقل المسلمين في بلاد الأندلس بعدما سقطت واحدة في إسر أختها في يد أعداء الله جاء أعداء الله عز وجل وأعداء هذه الأمة وأحاطوا وحاصروا هذه المدينة اسمع إلى المأساة التي حصلت واسمع إلى الخيانة التي حدثت واسمع إلى البطولة التي جرت لتعرف أن غزة ليست وحدها في التاريخ الإسلامي الذي يحصل الآن في غزة هذه الخيانة من كثير من بلاد المسلمين لأهلنا في فلسطين وتواطعهم مع أعداء الله من اليهود والنصارى على إخوانهم المسلمين ليست هي الأولى, ليست هي الاولى. ولكن اسمع إلى التاريخ أحاط الملك فرناندو الخامس وزوجه إيزابيلا بمملكة غرناطة وقام آخر ملوك المسلمين في الأندلس وهو ملك غرناطة الأمير عبد الله الصغير وهو فعلا صغير أعلن تسليم المدينة وسلم المدينة للنصارى ثم قام إلى جوار تل من التلال يبكي فقالت له أمه عائشة رحمها الله ملك لم تحافظ عليه حفظ الرجال ابك عليه بكاء النساء نعم ولكن لما اجتمع هؤلاء وقرروا تسليم المدينة للنصارى كان لرجل رأيا آخر إنه موسى ابن أبي الغسان جاء موسى بن أبي الغسام رحمه الله تعالى إليهم وقد اجتمعوا اسمع لهذا الكلام العظيم جاء موسى بن أبي الغسام إليهم وقد اجتمعوا جميعا اجتمع الأمراء والصلاطين والأعيان في البهو الكبير بقلعة الحمراء وقصرها المنيف اجتمعوا جميعا وأعلنوا قرار الاستسلام وتسليم المدينة للنصارى ولكن كان لأمير المجاهدين رأيا آخر إنه رجل عملاق لا يعرفه كثير من شبابنا إنه موسى بن أبي الغسان أمير الجهاد في قلعة غرناطة جاء إليهم وقال قاتلوا عن دينكم لا تسجدوا للموا أرضكم فهذا آخر شبر من الأرض لو ضاع من تحت أقدامنا لن نجد لأنفسنا مكانا ولكن الدنيا استحكمت منهم وأصروا جميعا على تسليم المدينة ثم قال لهم موسى بن أبي الغسام والله لأن أحصى في القتل خير لي من أن أحصى في الذين سلموا غرناطة إلى النصارى ماذا يصنع موسى بن أبي الغسام عاد هذا الأمير المظفر هذا القائد العظيم عاد إلى قصره وقد كان أميرا من عمراء الجهاد عاد إلى قصره ودخل إلى قصره ليلا وقد خيم الظلام على المدينة في هذه الليلة العظيمة التي في صبحتها سلمت المدينة لأعداء الله تبارك وتعالى دخل إلى بيته وطاف على غرف أولاده وكان عنده من الأولاد ثلاثة محمد وودود وصرية وكانت ابنته ودود الصغيرة إذا رأته عائدا كل يوم احتضنته وقبلته وقالت له يا أبي لماذا ترجع كل يوم وسيابك ملطخ بالجماع وذلك من كثرة الجهاد والدفاع عن حدود الدولة الإسلامية ثم قالت له إنك تتعب الخدم كثيرا في تنظيف ملابسك فكان يضحك وينظر إليها ويقبلها ولكنه اليوم داهلا من هذا الهم الذي اعتراه ستسلم مدينته في الصباح وليس أمامه عزر في الموت الكريم ليس أمامه عزر في الموت الكريم في سبيل الله تبارك وتعالى فدخل إلى غرفة السلاح وامرأته من خلفه وهي ذاهلة فقال لها ناولين الرمح فناولت ثم قال لها السيف فأعطت ثم قال لها الفأس فأعطت ثم قال لها الكبردين فأعطت وهي ذاهلة ثم قال لها أيقظ السائس ليعد لي حصانه ثم خرج فلما خرج من قصره نادت عليه زوجه وأحاط به أولاده وقالت إلى أين تذهب وتتركنا فقال لها تعلمين أن المدينة ستسلم في الصباح للنصارى قالت له أعلم قال وتعلمين ما واجبي قالت أعلم ذلك وأحاط به أولاده وأرادت ابنته ودود أن تقبله فنظر إلى أمها من خلف المغفر وقال لها خذيها فأخذتها ثم انطلق رحمه الله تعالى خرج سيد القصر ولن يعود إليه مرة أخرى خرج سيد هذا القصر ولن يعود إليه مرة أخرى فعلى النحيب من الأولاد وأمهم ومن الخدم والجوار والغلمان على هذا القاعد المظفر العظيم انطلق في هذه الليلة وهو يطوي الأرض طيّا بفرسه وشريط الذكريات يرجع, إليه شريط الذكريات يرجع إليه حينما يمر على أي مكان فيقول هنا قاتلنا أهل قشتالة وهنا هدمنا النصارى وهنا فعلنا وفعلنا انطلق رحمه الله تعالى إلى أين إلى معسكر النصارى وحده نعم حتى إذا كان بإيذاء معسكر النصارى واجهه الحراس خمسة عشر فقتلهم جميعا ولم يستعمل من من سلاحه إلا الرمح وأعلن النفير في جيش النصارى أعلن النفير العام وظنوا أن المسلمين قد رجعوا في كلامهم وأعلنوا الحرب عليهم مرة أخرى مع أنهم أعلنوا قرار الاستسلام وقام جيش النصارى عن بكرة أبيه ليقاتل هذا المارد الذي انشق عنه ظلام الليل فظل يقاتلهم رحمه الله تعالى وهم يتكاثرون عليه وفرسه يتقهقر به إلى الوراء يتكاثرون عليه والفرس يتقهقر به حتى إذا كان بإيذاء نهر يقال له شنيل نزل به الفرس إلى النهر لكثرة هؤلاء عليهم أراد موسى أن يترجل للقتال فقفز من على فرسه ليقاتلهم وهو على رجليه ولكن أسقله الحديد حتى أخذه إلى قاع النهر غرق موسى رحمه الله تعالى ولم يعرف له قبر إلى يومنا هذا نعم أيها الأحدة ولما جاء قائد النصارى الكنتدي دفرا وقف قائد النصارى أمام الفرس فلما رآه عرف الفرس من شارته وعرف أن هذا هو فرس أمير المجاهدين موسى بن أبي الغسام فانحنى قائد النصارى أمام فرسه تعظيما وإجلالا للفرس الذي كان يمتطيه صاحبنا ولما جاء الجنود يسألون عنه قال إنه فرص موسى بن أبي الغسام وعلى عجالة أحكي لكم ما حصل في الناحية السوداء في الناحية الأخرى في الليلة التي سلمت فيها غرماطة إلى النصارى جاء قائد الشرطة المسلم قائد الشرطة الذي يساوي عندنا في المصطلح الحديث وزير الداخلية جاء قائد الشرطة وذهب إلى جنوده جميعا وجمعهم ودفع لهم قائمة عريضة بأسماء المجاهدين وقال لهم هؤلاء يعتقلون الليلة حتى يتم تسليم المدينة في الصباح إلى النصارى في هدوء ثم دفع لهم قائمة أخرى فيها أسماء سلاسين من خير المجاهدين وقادتهم وقال وهؤلاء يقتلون الليلة قبل الصباح الله أكبر وجاءوا استدعى قائدهم الشيخ الكبير الشيخ عبد الله الكبير وكان يعد نائبا لموسى بن أبي الغسان استدعاه وقال له كبير السجانين ستبقى هنا حتى الصباح ليتم تسليم المدينة في هدوء فقال له أنت مسلم قال نعم وأعرف ديني أكثر منك فقال له عندي رسالة أريد منك أن تبلغها إلى قائد الشرطة فقال له ما هي فبسق في وجهه وقال له بلغ إياه. نعم قطعت رأس هذا الشيخ العملاق العظيم مع ثلاثين من المجاهدين في هذه الليلة ليتم تسليم المدينة في هدوء إلى النصارى في صبيحة هذا اليوم لم يكتفي هذا المجرم فاتوح الوادي آشي قائد السرطة لم يكتفي بهذه الخيانة بل وذهب إلى قائد النصارى الكنتدي ذفرا ذهب إليه وقال له أريد قال له بأنه قام باللازم قال له بأنه قام باللازم واعتقل المجاهدين وقطع رقابهم فقال له قائدهم أي قائد النصرى حسنا ستبقى ستبقى قائدا للشرطة ولكن بشرط أن تغير دينك من الإسلام إلى الكاثوليكية إلى النصرانية كما الذي حدث الله اكبر غير ديننا نعم وقال على اي حال انا لم اكن من داخلي مسلما وغير دينه وغير اسمه بعدما كان يسمى فتوح الوادي آشي أصبح يعرف اسمه في كتب التاريخ بهذا الاسم دون زيلا دي كاسترو وهو اسم اسباني نعم ايها الاحبه الكرام هذه صفحة من صفحات التاريخ لكنني أراها تتكرر اليوم اراها في خيانه عالميه لاخواننا المسلمين على ارض غزه ولم يرحم التاريخ يوما من يفرط او يخون واختم خطبتي الأولى ب هذه الأبيات التي أرسل بها أب البقاء الرندي التي أرسل بها أب البقاء الرندي ليرسل ليرسي بها أحوال المسلمين الأخيرة في بلاد الأندلس بعدما سقطت بلادهم في عيد النصارى فقال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرب طيب العيش إنسانه هي العمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته وهذه الدور لا تبقي على أحد ولا يدوم لها ولا يدوم على حال لها شان فجاء عدهر أنواع منوعة وللزمان مصرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المصطضعفون وهم قتلا وأسرا فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عدان فلو تراهم حيارا لا دليل لهم عليه من سياب الزل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم نهالك الأمر واستهوت كأحزان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرحة والعين باكية والقلب لمثل هذا يدوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان أيها الأحبة الكرام التاريخ الإسلامي مليء بالصفحات المطوية تحتاج إلى من يخرجها ومن يحسن صياغتها ومن يحسن عرضها لنستخلص منها الدروس والعظات والعبر اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم لا يدرون الخبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام أخيرا من محاور خطبتنا سبيل النصر الموعود على شرزمة اليهود أجمل الحديث فيه باختصار وإلا فأنا أعلم أنني أطلت وليس هذا والله من عادتي ولكن الموضوع لا يحتمل وما علينا أن نجلس بضع دقائق لنعرف خطر هذه القضية نعم فأنت الآن تجلس في الهواء الطلق وتجلس في أمن وأمام بعدما أشبعت بطمك وإخوانك الآن على أرض غزة سبحان الله العظيم يحدث لهم أمرا عظيما إن الأطباء الذين دخلوا إلى قطاع غزة نقلوا إلينا هذه الصور العجيبة إلى المسلمين قالوا والله لقد رأينا أناسا لا يستطيع القيام من على الأرض من شدة الجوع نعم حتى الطعام لا يجدون رأوا أطفالا يغشى عليهم من الجوع والأمة الآن تأكل من أبطونهم وتنام من أعيونها وإنا لله وإنا إليه راجعون نعم أيها الأحدة الكرام ولكنني والله مع ذلك كله أقول لحضراتكم إن بشائر النصر تلوح في سماء غزة نعم لكم أن تعلموا أيها الإخوة أن الإخوة المجاهدين على أرض فلسطين مع قلة عددهم وقلة عددهم عدتهم مع أنهم يقاتلون بأسلحة تقليدية يقاتلون بأسلحة بدائية ونحن نقول لهؤلاء الذين يصخرون منهم ويقولون تقاتلونهم بصواريخ مصنوعة تحتبر السلم إذن فلتمدونهم أنتم بالصواريخ القوية حينما نرى بعض بلاد المسلمين يسخرون منهم يقولون تقاتلون بأسلحة بدعية أين أنتم ومخازن الأمة مليئة بالسلاح مخازن الأمة مليئة بالسلاح والله العظيم يجب على الأمة بدلا من أن يدخلوا لهم طعاما وشرابا أن يدخلوا لهم سلاحا ليدافعوا به عن أنفسهم وإنا لله وإنا إليه راجعون فالمسألة خطيرة ولكن أعاود وأقول مع هذا كله فإننا نرى بشائر النصر فبعد عشرين يوم من هذه الحرب أمام أحدى استرسان عسكرية في العالم أحدى استرسانة حربية أمريكية في العالم تقاتل خمسة عشر ألف مسلم لا يملكون إلا أسلحة بدائية يذكونهم من الطيران بالأسلحة الفسورية والأسلحة المحرمة دوليا ومع ذلك بفضل الله تعالى ما زالوا وما زالوا يكبدون الأعداء خسائر فادحة وهم فصيل مجاهد فما ظنكم لو اجتمعت الأمة الإسلامية على هؤلاء الشرائد ليعلموهم الأدب سبيل النص أولا تحقيق الإيمان يا إخوة خلاصة الكلام تعمت أن أخيره لآخر حتى لا ينسع مستحيل أقولها بملء ثمي مستحيل أن ينصرنا الله عز وجل وأن ينصر الله الأمة بصفة عامة أن أتكلم بصفة عامة بصفة عامة مستحيل أن تنتصر هذه الأمة وهذا الفجور يملأ شارعا مش ممكن هذه سنم ربانية كيف ننتصر ونحن نتعامل بالربا ونحن نسمع الغناء ونحن نعقف امام الابلم والمسلسلات ونحن نضيع العقيدة انظر للعقيدة الفاسدة كم من الامة الان يحجون الى المقابر كم من الامة الان يتوسلون بالاموال من دون الله عز وجل انظر الى العقيدة التي زبحت كيف ينصر الله عز وجل امة وهي تنحي شريعة الله تبارك وتعالى وهي لا تحكم بما انزل الله تبارك وتعالى كيف ينصر الله وعز وجل أمة والأمة ما زالت غارقة في بحار الشهوات وأمام المباريات والأفلام والمسلسلات مستحيل يا أخوة سبيل النص أن ترجع الأمة إلى الله تبارك وتعالى أن نرجع إلى العقيدة فنصححها ونرجع إلى الأخلاق فنصححها وأن نستعد استعدادا إيمانيا واستعدادا عسكريا يجب على دول المسلمين أن تستعد استعدادا عسكريا ويجب عليهم أن يستعدوا استعدادا إيمانيا بإعداد هذا الشباب المسلم بتوجيه إعلامي صادق بدلا من أن نترك شبابنا أمام هذه الإباحية التي تبس عليهم من وسائل الاعلام وإنا لله وإنا إليه راجعون فلم تنتصر الأمة إلا بمثل هذا قال الله عز وجل إن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنا الآن عرضت لك سورة تاريخية سريعة لعزة الأمة لكي تعرف أن هذه الأمة كانت أمة عظيمة لكن انهارت وضاعت بسبب الزنوم وبسبب المعاصي وبسبب البعد عن الله تبارك وتعالى فلا بد من عودة توبوا إلى الله توبة جماعية لابد من التوبة إلى الله عز وجل توبة جماعية وتصحيح الاعتقاد واعلان راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فلن يرجع القدس إلا على أسنة الرماح لن يرجع القدس إلا على أسنة الرماح فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وعودوا إلى دينه تبارك وتعالى وصححوا ما بينكم وبين الله وأخيرا يجبنا تجاه إخواننا نحن الآن نحن الشعوب المستضعفة الذين لا نملك أي شيء ولكن أمامك الكثير يجب عليك أن تفعله اولا يجب على المسلمين أن يتبرعوا لإخوانهم في غزة بالمال الأمة إلى الآن أيضا ما زالت مقصرة تبرع يا أخي من قوت يومك لإخوانك ابحث عن الجهات الرسمية ابحث عن الجهات التي ترسل الأموال إليهم كالمؤسسات الرسمية كالجمعية الشرعية كأنصار السنة كغيرها من نقابات الأطباء ابحث عنها بنفسه وأرسل إليها الأموال لكي يدخل بها إلى هؤلاء الذين لا يجد أحدهم رغيف خبز يتقوى به وإنا لله وإنا إليها راجعون فأولا أتبرع ثانيا الدعاء الدعاء وهذا ما نملكه هذا ما نملكه أن بعض الناس حينما أقول الدعاء يقول الدعاء يعني يقول تبو فين مش هنعمل إلا كده يا أخويا وإحنا في إيدنا إيه نعمله نحن شعوب بالصدعفة أنا وأنت لا نملك إلا هذا ومع ذلك نرى الناس مقصرين في الدعاء لماذا لا تقنط المساجد في الصلاوات الخمس لتدعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين لماذا يا إخوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لما قتل سبعون من أصحابه في حادثة بئر معونة فلماذا لا نقنط حتى على الأقل لندعو الله تبارك وتعالى أن ينصر هؤلاء فيا إخوة الإسلام علينا بالتبرع وعلينا بالدعاء ثم علينا بتفعيل القضية تفعيلا صحيحا انا اقول وانا اقتنع بهذا المظاهرات مش هتعمل حاجة المظاهرات دي كلها ضرب في الفشنك ماشي نستعبر عن رأيها مش مشكلة ولكن اقول ليست المظاهرات الحل الحل تفعيل القضية علم اولادك هذه القضية حتى إذا لم يتحرر القدس في عهدنا سلمنا الراية لأبنائنا لتظل القضية مفاعلة لقد احتل المسجد الأقصى قبل ذلك 91 سنة في عهد الصليبيين ثم جاء بعد ذلك صلاح الدين وحرره فلو ظلت القدس في عيدي هؤلاء المجرمين أكثر من 100 عام والله سترجع ولكن يجب علينا أن نعرف مكانة هذا المسجد وأن نعلم أولادنا عقيدة الولاء والبراء من العدو من الصديق من نوالي من نعادي لتظل القضية مفعلة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى ونعتذر عن هذه الإطالة وليس هذا من عادتي كما ذكرت ولكن لسخونة القضية وهذا ما أردت أن أوصله إليكم وهذه بضاعتي وهذا ما أشهد الله عز وجل أنني أملكه وأستطيع أن أقدمه لإخوان المصطدعفين على أرض غزة اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وقو شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم عليك باليهود ومن ولاهم اللهم عليك باليهود ومن حالفهم اللهم عليك باليهود والمنافقين اللهم عليك باليهود والمنافقين اللهم عليك باليهود والمنافقين اللهم, اللهم ارفع الغمه عن الامه اللهم ارفع الغمة عن الامه اللهم ارفع الهمه عن الامه وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في فلسطين انصر المجاهدين في فلسطين اللهم سدد رمياتهم اللهم قو عزمهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارحم شهداهم اللهم ارحم شهداءنا في فلسطين اللهم ارحم شهداءنا في فلسطين و ويدرحانا في فلسطين اللهم انهم جياع فاطعمهم عرات ففخهم حفاة فاحملهم اللهم ان اهل الارض تخلى عنهم اللهم ان اهل الارض تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم برحمتك يا الله اللهم لا تتخلى عنهم برحمتك يا الله اللهم لا تتخلى عنهم برحمتك يا الله يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين فيه. يا ناصر المستضعفين انصر المجاهدين في فلسطين انصر المجاهدين في فلسطين اللهم صلت نقمتك وعذابك على اليهود ومن أحبهم اللهم صلت نقمتك وعذابك على اليهود ومن عاونهم اللهم صلت نقمتك وعذابك على اليهود ومن فتح ديار المسلمين أمامهم أنت حسبنى ونعم الوكيل في كل من عاون اليهود على إخواننا أنت حسبنا ونعم الوكيل في كل من عاون اليهود على إخواننا اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا وأرن في المنافقين يوما أسودا اللهم قيض لهذه العمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر اللهم اهد شباب المسلمين واهد المسلمين اللهم اشي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلا مسلم اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين بجهودك وكرمك يا رب العالمين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين